شاب غيابك شاب قرب بي عمك ذاب يبكي بدمع يحسد شاب حقي راشيك قارب جناح محروق <تصفيق> هاجر لبحر الشوق يسأل على المعشوق ما يفاريك وهي يا الشوق غرو بيا عمكذاب يبكي بدمي يحسد جاب حق عاشيك قارب تنح محق وعدر لبحر الشوق يسأل على هل معشوق ما يفارق ماي القوى مدير بحر حجري المحبوب دمعة اشواقها ويا مويا الصحابه N required criasa oqi N poured alive and had his name Nостrious In all of his tears And had theirRadio Huge On her pride Yes, I'm drawn to اسمع هاي الروح تصرخ يا غالي حتى الصخار مشتاق دموع اعتنالي حتى الصخار مشتاق دموع اعتنالي يا المهدي ما انساك بحلام دو ملقاك قلبي يريد وياك ما يفاريك لو يصير ذنوب حبك ما يعوف ذنوب قلبي مو دي البحر هاجر المحبوب لو يصير ذنوب حظك ما يعرف ذنوبه قلبي مو دي البحر هاجر المحبوب أطلب النسخة الأصلية من مؤسسة وسام الخزعلي للإنتاج والتوزيع الإسلامي من اسم من قلبه وحناني عاشق حب يبغى غاب عن عيني ونساني حق القلب بيشتاق ويعيش بأماني وينطر ليلين ويلجي تي تاني وينطر لليل الهار ويلجي تي تاني <تصفيق> ليلي ونهار ارثيك روحي وحياة انطيك دمعي بحزيني بشيك ما يفاريك هذا ثوب اللي حظ ما يبدل ثوبك قلبي وي البحر هاجر لي المحبوبه هذا الثوب اللي يحب ما يبذل ثوابه قلبي وي البحر هاجر المحبوبه عايش ببيادك شاب قلبي بهيانا قداب يبكي ب صحاب حق <تصفيق> عاشيك طالب على المعشور المعشور يا هاجر دموع العشاق ما فارقنا حيبه يبكي المغرب بنار ويحرق لهيبه قلبي ما فارقنا حيبه يبكي المغرب بنار صارت على العشاق هالقصة عجيبة ما غيرك يا مولاي بالدنيا طبيبه ما غيرك يا يا طبيب أهل العشاق يدرؤون بيك أصبحت مجنون بغيابك أبتع عيون ما يفارق أنا من حبك صدق ما أقول التوبة قلبي موجي البحر هاجر المحبوب أنا من حبك صدق ما أقول التوبة قلبي موجي البحر هاجر Ya <sumbiti> shaybajon, <wine> ونشكر لكم استماعكم لإبداعاتنا في الهندسة الصوتية أخوكم المهندس فؤاد الراجل وكان الصوت للرادود الحسيني لؤي البغدادي